قَالِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اللَّهُ إِنَّ بِاللَّهِ ظَنَّ الصَّالِحُونَ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 وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَالَتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا الْأَدْبَارَ لَوَلَّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجْدُونَ وَدِيَّ وَلَا نَصِيرًا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 لم تعلموهم, لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدقنا الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأهم فآزرهم فاستغلغ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أجراً عظيماً